بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لا أحد إن الأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان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 إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من وطين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئن لما بعوث أو أباءنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة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 الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم اوقفوهم اوقفوهم اوقفوهم انهم مسؤولون لكم لا تنصرون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون